بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وفيابك فطهز والرجز فهدر ولا تمن تستكسف ولربك فاصبر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 وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا